موقع رياض القرآن يقدم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدباظ ومن يوليهم يومئذ سرع إلا الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله فقد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 وليُبليَ المُؤمِنِينَ منهُ بلاءً حسناً إنَّ اللَّهَ سميعٌ عليمٌ ذالكُم وأنَّ اللَّهَ مُهِنُ كيدِ الكافرين إنَّ تَستَفْتِحُ فَقَدْ جَا أَكُمُ الفَتْح وَإِن تَنَتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُقْتَصِدِينَ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 بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.